أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واهدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى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 فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخره والاولى ان في ذلك لعبره لمن يخشى اانتم اشد خلقا ام السماء بناها وَفَسَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا فَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَآهَاهَا وَمَرَاعِيهَا وَالْجِبَالَ أَوْسَاهَا مَتَاعًا وَلِأَنَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتْ يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزة الجحيم لمن يرى، فأما من طرأ وآثار الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من قا قام ربه ولن نفس عن الهوى فإن ان الجنه هي المأوى يسألونك عن استاعة عيال موسى فيما آتى من ذكرها إلى ربك منتهى إنما أنت منذر من يخشاها